4の <تصفيق> مست <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ويرل نغضوب عليهم ولا <تس> الضالين تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم يأكلوا ويتمتعوا وينهدهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معزون مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مُزِنَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا كَتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا بهم يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمون لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا لون السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم نسحورون وَالَّذِي جَعَلَ لَنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَ لَهَا مِن كُلِّ مَنَازِلَ وَحَفِظَنَا مِنْ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء من موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم وَإِنّ شَيءٍهِ النع زَنَا خَزَِنُ وَمَُ نَزِلُهُ إِلَّا, إلا بِقَذَرا عَلُم وَرْرسَل النَّ الرِي حَلَواقِ حَفَأَن زَلنا مِن السَّممَا أَن فَأَسقَينكُ فَأَسْقَيْنَكُم وَمَا أَنثُملَهُ بِخازين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون وَجَعَلْنَا مِن خَلْقِنَا مَن قَبْلُ مِنَ النَّارِ سَمُومًا وَإِذَا رَبُّكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعمة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب لما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المدقين في جنات وعيون الله أكبر الله أكبر الله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 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَانَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ هِلْمٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نُبِئَ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ظِفْرِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ مَن مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوَجَّلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قال أبشرتموني على أن ما استني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القامطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خضبكم أيها المرسلون قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل الوذ ظن ان لم ننجوهم اجمعين الا امراه قدرنا انها لمن الغابرين الله, الله اكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا فَلَمَّا فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاشْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَالسَّبْعِ أَجْدَابِرِهِمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمُضِي حَيْثُ أُمَرُّونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن جَادِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُومٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفٌ فَلَا تَظْلِمُون وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْن قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لاأَمركَ إهُم لَ سَكرَتِين يَعْمَون لأَمرُكَ إهُم لَ سَقَْتِين يعْمَون فَأَخَذَتهُ الصَّيحَ فأَخَذَتهُ مُ الصَّيحَدُ مشِقين فجَعلن عََ سَافِلَهَا وَأَمفرَرنَا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٌ مُقِيمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ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 ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحط وإن الساعة آفية فاصفح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد, ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا آمين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يفسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلق العليم ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النبير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهجئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 اَكَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنذِرُوا أَنْ أُنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ كَانَ عَن مَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا بَفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وتحمل أبطالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشك الأنفس إن ربكم لرؤوه رحيم والخيل والبضال والحمير لتركبها وزينة ويخذق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر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 وَهُو الذي سَخخررَ البَحرَ للتَأكلُلوا مِن لَلحنَ غَرِي وَتَسَْخرُ وَهُوَّ سَخررَ البَحْرَ لِلتَأكلُلوا مِن لَحنَ قَرِي وَتَسَخرجُ مِن وَحةَ تَلدسونها وَتَرَنفُكَمَ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجر هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم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 فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يؤمنون لا الله أفضل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 طيب المغضوب عليهم ولا الظالين والذين يدعون لَا دون الله وَهُمْ يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما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 فدمَ كَرَ الذيذمَ مِن قَْنِ منِن فَكَ اللهَّهُ من ييَانَهُم مِن القَوَائ فَخَرَّى عَلَيْهِ مُسَّقُ مِن فَووقِهم فَحََّى لَيْه مُسَقهُ مِن فَووقم وَتَهُم العدَابُ منِن حَييتُ لاَا يَشعون. ثُمَّ يَوْمَ القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشافقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوباهم الملائكة ضالي أنفسهم فألقوا السلم الْقَوْلُ سَلَماً مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ اللَّهُ أَكْبَر الله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 والموالين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولمعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجن من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعلى مِن من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا بهم يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا مِنْ من دون يوم من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرضنا ولا حرضنا من دون يوم كذلك فعل الذين من قبلهم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 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضم وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أينى بهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون بيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كابدين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنضوئنهم في الدنيا حسنة وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ, الله أكبر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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يصف الله بهم الأرض أو يأتي يوم العذاب من حيث لا يشعرون أَوْ يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أَوْ يأخذهم على تخوف فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ بِهِ عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَلَمَلَائِكَةٌ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ ذِلَّةٍ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَعْظَمُ اللَّهُ, أكبر. الله أكبر.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 ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برب يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون الله أكبر وعليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله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 يَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ فَلَا إِلَٰهَ يُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا تَسْتَهْزِئُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كظيم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 وَلَوْ يُآخِذ اللَّ سَبِعُ مِن مَا تَرَكَ لَْهَا مِدَ بََّة وَلَك وَخِرُون إلَ أَجَل مسََّ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أجنسهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين والله أنزل من السماء ماء فأحيى بأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ مِسْكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم قلي من كل الثمرات فاسلقي سبل ربك ذلولا يخرج من البطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرج إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَأَمَّنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِرَادٍ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَتُمَنَّىٰ أَنَّ اللَّهَ يَجْحَدُ بِالظُلْمِ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ ذات اَثَمِ يَعْقِلُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْظِمُ الْعَالَمَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَرَأَىٰ سَمَرِيَهُ لِلَّهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 وضرب الله مثلا رجلي أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأثي بخير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 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاة ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا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 فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السَّلَمَ وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ أُولَٰئِكَ فَنِعْمَ الَّذِينَ كَانُوا عَابِدِينَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وهدى ورحمة وبشرى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 ولا تكونوا كالتين قضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيام فيه وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون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 ولا تَشْتَروا بِعَدٍ اللههِ ثمَمَنَ قَليلَ إَِّ مَا عند الله هو خير لكم إِن دَ اللهَّهِم وَخَيْرُ لَكُم إكُمثُم تَعلمون مَا عِذَكُم يافَدُ وَمَا ع دَ اللهَّهِ بَاقَ وَلََ جزًا إ الذيينَ صَبَروا وَأَجرَهُم بِأَحْسَن مَا كانَوا يَعملون مَنْ عَمِلَ صَالِح من ذكَرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون الله أكبر الله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 وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ۚ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا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 لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يحتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون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 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ دَارِهِمْ وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ الله اكبر الله اكبر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 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فاكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ونحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم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 فَادْرَأُوا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الصُّعُ وَأَبْجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رحيم.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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 قَّ أَو حَنَ إلَكَأَن التَّبِعمَِّ تَ إبْه مَحَنفَ وَمَا كانََ مِنَ المُشِكين إماَا جُعلَ السَّبَة على الذيينَ نخْتَلَقُ فيِي وَإِنَّ رَبكَ لا يَحكُ بَينَهُ يَمًا قامَتِ فيِي مَا كانَ فيِيه يَخْتَلِفون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 الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهجن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 فنُقركَ فَلَ تَتَ إِلا م شَ الله إنهُ يَععلممُ الجَهْرَ وَما يَخْفَ وَنُ يّكَ للُْسر فَدَكِد إ فاتِ الذكرى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 بَنْ تُثِرونَ الحيةَ الدُّنْياَا وَالآخَِةُ خَيْرُ وَأَبَقَا إ هذا لَ فيِ الصّحُ فِي الأُول صُحُ فِي إبَاه سمع الله لما الحمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 تَعْبُدُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ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 اللهم اهدنا في من هديه وعافنا في من عافيه وتولنا في من توليه وبارك لنا فيما أعطيه وقنا واصرف عنا شر ما قضيه إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من واليه ولا يعز من عاديه سبارك ربنا وتعاليه لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا واحد يا أحد نسألك توحيدا خالصا ويقينا راسخا وإيمانا كاملا واجعلنا من عبادك واجعلنا من خلص عبادك ومن أوليائك واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وحزم بشرتنا ولحومنا عن النار يا علي معلمنا وفقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم وجنبنا وذلياتنا عبادة الأصنام واجعلنا وإياهم من مقيم الصلاة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اوفر للمسلمين والمسلمات اللهم اوفر لأموات المسلمين اللهم وسع ونوّر عليهم قبورهم واجعلها لياض روضة من لياض الجنال اللهم أفسح عليهم قبورهم وجاوزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا واجعله شافعا لنا يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا واهدنا ويسر الهدى لنا ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقرا ولا غنى لنا عن بركتك يا رزاق يا وهاب اللهم فرج هموم المدينين وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا مما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا محروم من ذرية إلا وهبته يا وهاب يا رزاق اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين واجعلنا لحوض نبيك من الوالدين ولكأسه من الشاربين ولظل تحت ولظل عرشك من المتضللين وعلى الصراط من العابرين وإلى جنانك من الداخلين ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهين هيكل كريم يا كريم ويا رزاق يا عظيم يا جميل اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ارفع عنهم بأسك وبلاءك يا رحيم يا ودود يا غفور يا حليم واجعل ديارهم ديار أمن وأمان وإيمان ورخاء واطمئنان يا قوي يا ملك يا جد يا عظيم اللهم اعين الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم فعد بهم عباد و البلاد وافتح لهم قلوبا عباد يا ذا الجلال والاكرام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 وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر الله اكبر